القرآن قد ذهب بعد أصار تصف إلى معارج أهدوات شهر والبركات قد انقضى بعد أن وقل فيه لذة مناجاه وحلاوة القرب من الله تبارك وتعالى الضيف قد ارتحل يحمد أقواما ويدل آخرين هذا السباق قد انتهى فتقدم أقوام هذا السباق قد انتهى فتقدم أقوام قصب السبت وتقدم الركب وتأخر آخرون فلا ألذ عيشا ولا اطيب ما ظل فيه من النعيم ولا, ولا أبل نفوس العاصين وما اعظم خساره الخائبين ايها الاخوه الاحبه كان الشهر ميدانا تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه السابقون ففاز اقوام وخسر اخرون فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود منا فنعزيه أيها المقبول هلئا لك وأيها المردود جبر, جبر الله مصيبتك انتهى شهر رمضان وهو يحبب معه دموع التائبين واملات المشتاقين فقلوب المؤمنين لهذا الشهر تحل ولفراقه تئل سلام من الرحمن كل اوان على خير شهر مضى وزمان سلام على شهر الصيام فانه امان للرحمن اي أمان لئن ثنيت ايامك الغر بغته فما الحزن عليك من قلبي بفان انقذ الشهر فجرت دموع التائبين على فراقه ولم لا تجري وهم لا يدرون هل يكونون في العام المقبل ممن يستقبلونه هل يكونون ممن واراهم التراب تذكرت اياما مضت وليالي خلت فجرت من ذكرهن دموع فهل لها يوم من الدهر عودة وهل لي عند الوصال رجوع وهل بعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفل لطلع القد الشهر فماذا ينفع المفرط بركاؤه وقد عظمت مصيبته وحل عزاؤه كالنصح المسكين فلم يقبل النصح وتمدعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح حتى إذا حاق به الوقت وضاق به الوقت ندم حين لا ينفع الندم وسأل الاستدراك في وقت العدل أيها الاخوه الأحبة لنا بعد رحيل الضيف وقفات أما الوقفة الأولى فما أسرع عن قضاء الأيام والليالي لا أسرع انقضاء قضاء الأيام ولا أسرع انقضاء قضاء الليالي فبالأمس قلنا نستقبله وليدا واليوم قد ودعناه نر رمضان كلمش البرق أو كغمضة عين او كطيف خيال فما اسرع انقضاء الاجاب فهل اخذنا العبره من انقضاء الايام والليالي فعزلنا على اغتنام مواسم الطاعات وعزلنا على التعرض لما فيها من الرحمات والنفحات كان الحسن البصري يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعه كلما مضى يوم مضى بعضك وكان يقول اليوم ضيفك والضيف مرتحل إلا أن يحمدك واما أن يذمك إلا أن يحمدك وإلا أن يدمك وكان يقول ما من يوم يطلع على العباد الا يتكلم ويقول انا يوم جديد وانا على ما يعمل فيه شهيد فاذا غربت الشمس لن اعود ورجل ابو الدنيا في جزئه خلال الايام والليالي عن عمر بن غر قال اعملوا في سواد الليل فان المغبون والحرم خير الليل والنهار والمحروم والحرم خيرهما فاعملوا يرحمكم الله واغتنموا مرور الايام والليالي فإنا ما جعلنا سبيلا للمؤمنين لطاعة ربهم فإنا ما جعلنا للمؤمنين لطاعة ربهم وحسرة على الغافلين عن انفسهم كالمقيم في الليل قد ارتبط بقيامه في ظلمة حفرته وكان من نائم غافل ندم على طول لونته وكان داود الطائي يقول إنما الأيام والليالي مراحل يقطعها مرحلة مرحلة حتى ينقطع السفر فإن استطعت أن تقدم زادا بين عده كل مرحلة فافعل فإن السفر ينقطع عن قريب والأمر أعجل من ذلك فاقض ما أنت قاد فإن ما يأتيك الموت بغته ثم يقول ولست اعمل بما اقول ويبكي ويقول ايها الاخوه الاحبه الايام تمضي والليالي تذهب ولا يبقى لابن ادم الا عمله الصالح قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم الله تبارك وتعالى على عمل ابن آدم فيه فلا يفض هذا الخاتم إلا يوم القيامة وأما الوقفة الثانية فعن أصناف الناس في رمضان وقبله أن الصنف الأول فهم قوم هداهم الله ونور بصائرهم قوم صالحون مهتدون كانوا بطاعه الله يعملون فلما اقبل رمضان علموا انه منحه الهيه وغنيمه ربانيه فشمروا عن ساعد الجد وسابقوا الى فعل الخيرات والتزود من الطاعات فمن انقضى الشهر حتى رقت قلوبهم وحطت خطيئاتهم وارتفعت درجاتهم هم قوم يعيشون بين الخوف والرجاء ويعلمون انه لا مستراح الا في الجنه وان ايام الدنيا قليله فاجتهدوا واغتنموا مواسم الطاعات وهم مع ذلك يخافون الا يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا فهم الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وقد صحح الالباب رحمه الله وارواه الترمذي في جامعة من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قرأت هذه الآية فقالت يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمح قال لا يا عائشة إنما هو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف أن يقبل الله تبارك وتعالى منه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهؤلاء هم الفائزون وهؤلاء هم المقبولون جعلنا الله وإياكم منهم <تصفيق> واما الصنف الثاني فقوم كانوا قبل رمضان يلعبون ويلهون كانوا غافلين فلما اقبل رمضان افاقوا من غفلتهم وعزموا على التوبه النصوح ولحقوا بركب السائرين والحاز الى زمره الطائعين فكانوا ياخذون من الليل كما ياخذون وكانوا يصلون ويتصدقون ويقرؤون القران ويسبحون فلما انقضى الشهر اذا بهم على اعقابهم ينكسون فغادر الله بالمعصيه في ليله العيد ولما اصبح عليهم النهار اذا بهم من العصيان يزيدون وفي المخالفات يتفننون وكانهم ندلوا على توبتهم السابقه وكانهم ودعوا الأعمال الصالحة فحال هؤلاء كمن يعبد هذا الشهر فلما انقض الشهر انقضت عبادته ورب هذا الشهر رب الشهور كلها رب هذه الأيام هو رب الشهور والأعوام فاتب الله عز وجل خليله مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فقال واعبد ربك حتى يَأْتِيَكَ اليقين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قال الحسن البصري لم يجعل الله تعالى لعمل مؤمن أجلا ثم قرأ هذه الآية واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سأل أبو مسعود حبيفة بن اليمان الوصية قال له اوصني فقال اياك والتنور في دين الله فإن دين الله واحد فإن دين الله واحد عز وجل لبيب صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ومن تاب معك فاستقم يا عبد الله واعلم أن باب التوبة مفتوح وأما الصلف الثالث فقول أعمى الله بصائره وسود قلوبهم وجعل عليها اكنه فهؤلاء لا يتأثرون بتلاوه القران ولا يهتزون لذكر الرحمن لا فرق عندهم بين رمضان وغيره بل انهم كانوا يعدون العده لأجل الناس في رمضان ولهم من جعل ذلك سبيلا لكسبه ومعيشته هؤلاء يغافلون هؤلاء الناهون اللاعبون لما دخل عليهم رمضان لم يقدموا خيرا ولم تتغير نفوسهم بل إن منهم كما سمعنا جاهر الله عز وجل بالمعصية في نها رمضان بالاكل الجماعي وذلك في دولة مجاورة خمس يجلسون يتناولون الطعام في ميدان كبير يكفرون بالله عز وجل وبديله. ويقولون الحرية الشخصية فهؤلاء يقول لهم كذلك يا من أصرفت على نفسك اعلم أن الله عز وجل خاطب المسرفين فقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى قريبا من المحسنين فليست بعيدة عن المسيئين والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه داعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راعي إخوة الأحبة. وأما الوقفة الثالثة والأخيرة، فعلم عباد الله أن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها. فمن علامات قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة. فمن فتح الله تبارك وتعالى له باب الطاعه في رمضان فلا يحرم نفسه ويغلقه بعد هذا الشهر العظيم قال الله عز وجل واذ ربكم لئن شكرتم لازيدنكم والزياده حسيه ومعنويه فإذا زادك الله تبارك وتعالى من طاعته بعد رمضان فهذا دليل على أنك من الشاكرين وهذا دليل كذلك على أنك من المقبولين ألا وان من علامات ذلك أن يصوم المرء بعد رمضان ستا من شوال فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيهوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم بعض ستا من شوان كان كصيام الدهر وجاء تفسير ذلك في حديث اخر اذ قال صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كصيام عشرة اشهر وصيام ست من شوال كصيام شهرين وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على استحباب صيام هذه الست بعد رمضان ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقه فان كان الاولى لمن كان عليه شيء من رمضان ان يقضيه بعده مباشره فاذا تراخى صال شوال عن رمضان لعبر فلا يمنع ذلك ان يكون صاحبه من المبادرين الى ذلك واما المرأة التي افطرت لعذر في هذا الشهر فان شق عليها ان شق عليها صيام ما افطرت ثم صيام الست من شغيان فيبعض لها أن تصوم الست اولا وقد كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها الصوم من شعبان فلا تقضيه إلا في رمضان ويبعد كل البعد فلا تقضيه إلا في شعبان كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها أيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان. قال الراوي من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صومنا عليها من رمضان حتى إذا ضاق عليها الوقت في شعبان صامت ما كان عليها من ايام قال أهل العلم يبعد كل البعد أن تكون عائشة رضي الله عنها تاركة بصيام ست من شوال، وقد عرفت رضي الله عنها بالعبادة وطول القنوت. فهذا دليل على جواز المبادره للنساء بصيام ست من شوال وان اخرنا ما عليهن من رمضان وقد ذكر بعض اهل العلم من فوائد صيام هذه الست ما ياتي اولا كما قلنا هذا دليل على قبول العمل ثانيا هذا كذلك من الشكر على التوفيق لطاعة الله عز وجل في هذا الشهر وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات الصوم ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداك فكان التكبير على ما هدانا الله عز وجل كان التكبير على ما هدان الله عز وجل إليه شكرا على نعمة هذه الهدايه فكذلك الصوم بعد رمضان يعد شكرا على التوفيق لعبادته سبحانه وتعالى في رمضان كذلك ومن أحد الا ويقصر في صومه اي لا من احد الا وله هفوات وزلات في هذا رمضان بل وفي ليله كذلك فياتي صوم الست ليجبر هذا النقص فكل عمل ينقص يجبر بغيره فأنت إذا كنت جهلت في رهاب رمضان أو رفست أي تكلمت بكلام فاحش أو صخبت فهذا لا شك ينقص من أجل الصائم فيأتي صوم الست ليجبر هذا النقص الذي كان في رمضان أيها الإخوة الأحبة علينا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل علينا بطاعته سبحانه وتعالى علينا بالصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره علينا أن نجأر إلى الله تبارك وتعالى وأن تضرع إليه بالدعاء أن يكشف عن هذه الأمة الغمه وأن يرفع سبحانه مكتب عنا اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جلتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا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 واعبنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين اللهم اكشف الهمة عن هذه الأمة اللهم نأبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان لهم اجعلنا من المقبولين في رمضان لهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، لهم احق دناء المسلمين لهم ألف بين قلوبهم لهم أصلح ذات بينهم لهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين لهم جلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطل وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا